ايش هو تعريفها حواكوتمن توضيح منده ان اسم يشتق من فعل ليدل على الموصوف بزيادة على غيره اسم مشتق غير. من فعل دلاله كان سر موصفه بزياده عليكم والصلاه وخير الاقلام يعني الزيد متصرفه بصفة علم ولدي غير مشتق من زياده برمز افعلتي اغلب وصيغته افعل غالبا واعلم فلا يبنى إلا من ثلاثي مجرد ليس بلون ولا عيب بلا ناتية جزل الثلاثي مجرد في حرفية نريد أن الرنبية ونعيد تبدأ أثمان بروزن أفعلي كأدير اللون والرنبية للصفة المشبهة تقول لصفة المشبهة لأبين أن تبجم صفة المشبهة ووزن كالكشل السماعية جزل وزن قياسي أيضا وزن مع النتقية فعلاء لا فعلي أفحلك كبوه كبراء عين بي يجين أحمر سود أبيض شرمق سبي أسود رش يا عين أعوار يكتاو أعرج لم أنا نبى حمراء صفراء أوراء يجي بوك الجائزه الشيء الذي عيب ان يكون هناك افضل من الناس يجب ان يكون هناك افضل من الناس يجب ان يكون هناك افضل الناس علي بفضل ترين هناك علي من أفضل الناس يجب إليها للاعم كتير وش قد تسيده على مثال يعني إذا منزل حدث عجيبه توقع أخليه السنة الجماعات أما دروس مياسة بديجناه أولا أفضل الناس في علم الإسلام وجزء موجودو أقابيل ثابتة قطعيه مسلم قرآني على السنة كهيج فرق ومقام عب ينافس يعني مفترد مانية فرد ها مقام الصديقين جدًا بانتين درجات الصديقية في أما النبي ان يكون لدينا اول سبق ولكن يجب ان نتحدث عن افضل ان يكون لدينا افضل ان يكون لدينا افضل ان يكون لدينا افضل ان يكون لدينا افضل ان يكون لدينا افضل ان الإسلام لدينا افضل ان وقرآن لدينا افضل ان كأنا أفضل يتأذيلت لجريكها كسوي لينا بكرى أتقادك ليك أتقارب بعد تقوادرين ذي بعد تقوادرين شبو إن أقربكم عند الله أتقادكم أو سأطمس أنظرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا المشق النذ الجزل وتولى مثل جزء لنا إن الشقيتين جل ككائن تكذب وتولي أجلنا جعان وسيتجنبها الأتقان أو هنيك آية تقوى جاءت التقوى مدارجها جاء زبانتريني أريد أتقان معنى فعل تعزيز جاء الذي يؤتي ماله يتزكى كذي كما ركعته تلك يا عزيزي رشدك وما ل أحد قده من نعمة تجزم أو نعمة هكذا جني بس اللي وخذ يبيعه إلا اتغاضى وجه ربه الأعلى بخادره ما يخاف برای صوفیان برا. و باز زویش راضی اکنونی، یعنی خوش شوند اکنونی جزئی که فی ادیت او که راضی نیود نخوا. دی آم عایات هوا مفسرین نکتی ورش عیج هز. بحث کان اسلام النزول. ولی نه دیکه‌ی له محققین معاصر شیعه ندارد فرا محقق. آو کتیویوسیا، حالا نقل که کام عایدش شن آب و مکان دوهم. نو اختار که عوی جاء وقت ينشعن نعالي فقط أوجري ذو يعني أوفرده أو بأوره جادوا يعيد بالتناسق البحر من دون سفادة قوة وإيتاء مال وكذكيه ابتغاء وجه الرب أمانه كذلذ رجع ذو ولا أول ما صدق كيأ أول ما صدقت أمة ما أتقى ما قرآن نصوري توريشا نكتيك يجد كفرة مهمة أول سهلة القرآن فقد لا يجزي لا وانجليس فقط, فقط يحفظ كلمة صاحبك أبو رسول الله يعني صاحبه صاحبه يرمض صاحب العربية اسم صاعلة لأنه معصة مشبهين لأبناء صحبة يعني ملازمتها والصحبة يبتلانين نكوتها يعني الدرس السميين نزلت الرفيق في وقت ما يأتي أصحاب لا فقه يجن صحابي كيف بالسيدنا محمد ولو لحظة فهو لا لحظه لحظة لحظة مرابوية من الصحابين ومكانوان أما أن الصلاحة القرآنية لحديثين القرآن وحديث اللغة صحابيب كذلك يجريك هذه الصحبتين زيتي رشيخ بولي كان بيكو فرفرة وفاقة ينكرم بولي محاشرة وعظمت يمتون أيوان بعظمة بكانوان يقول لصاحبه لا إن الله نعى له صاحب أبو بكر رواية يعني أما إخت أبو بكر عليه السلام تعبين إن الله نعى لا تحزن تعبني يعني خفتنا ترجمة القرآن يعني ما حزنا بالنقصان أن دوه هيك كبوح على لا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 لا يمكن أن أرى الله أفضلها أشياء دقيق معناتكم و نفتل تريجي دلارة أكالسر إمامة حقود أبو بكر لقرآن يعني, يعني لبعض الصحابة لا ل... كان للمخلفين من إيجن إيجن شر. في مجازات يا كمسة، يدر أجر للجنحات نوئوا إعلام كثير، كأولم شرعة فضيلة، بوهم يشك الجهاد بحصول مناكذ محون أول، كلن تخرجوا معي أبداً. لم ولاتير أي جن امت تتفاوض الشر. هذا الشر حرب ويرنتين رنا أنا. إذا هذا صلاحية أو داننا معها، أم شرعة كلام تان نعيب نزيد. كل ذلك حصول منها غير مريضان. بنشر هذا الكلام هذا بين بين الصحيه الجهاد لات هذا أول ثلاث راضي بالقحوص بدا شنو البشر يفيد داني شنو انزل لتحوت خاصه ام احلام كان في امك ايوه تعلق انترته ضروره انت تقولها هذا شغله تواجهها في اجازه عندنا في امر الاسلام وجهاد جماعات المختلفين بين في سريه فتحه لاي تعرضها افرني سيقول المخلفون ظنوا ااا اي لازم دخلت بالكم اكثرني مختي ايوا اجد الدرو وبوك خذ عنك يريدون أن يبدلوا كلام الله. قريش كلامك خاب جورا. كلامك السويتوبة ودي لن تخرجوا فيه أبدا. درسها. أنا إجنتين. بود نجربين. حتى مثل غلنتشنيمة تحميها. أو نه فينيمة ترحبون. أو ندش من ينزل. قريش بين هذا وبرجها أخوا. القرآن يوف خانيه بين جائسك اجي بل تحصدوننا فصح فادتنا بهذا الاوا كثير ثانيه لما لو بعد هذه خصنا زمان بحسد بينا وبين بحجينا سوتها محمدس يوا خانيه در نمش راه بده محروم ده حقنا بالك أفرمي... لا اعينك ستدعون الى قوم اولي بحث إيه ودعوتها لأكيد بو جهاز كذل ذيك قومي كذا رأي وقذة شديدة فهورده كردو في إنه ألبوق ياملي فتديكم زعتر يعني بيع أما كذي دبي الإسلام في في الإسلام أزياد والفغة الإسلام قال الله أولي بأس الشديد يا فضي المسلمي كذابك لزمان بكر في شهد يا معجر يا عدس رشا جميلة كذابك لزمان أبو بكر أبو بس تفدعونا كما نجعل ذلك الكريات داعية غير داع أبو بكر رشا ويش فرمي إن تتعو أقل الإطاعات تبقى لو داعية وأجر بس إطاعات لو داعية موجب أجر وانيا بس معين من ذلك الداعية إمكاني نيعو داعية, إم داعية غاصبة او داعي بعطف من نذر ام مصلحه او داعي خوان خاصه اشقال لك ربي خوا اطاعه لاو كانت مجبه اجر شوفته هو خيب عن مكفيه كداح والجهال في سبيل الله اكر ذكر اي دليل قراني كاو داعي اطاعه لواجبها القران اي فعل ين افضل الناس اه جدوى علي دعى حديث ابو بكر بجد راه غمت هذا عمر والله يشهد بيه رشيدت آيات فريك وموخا انا بابوا هو يتما واخا عمر مشهوره عارف يا يا رسول الله بين بين لا يمكن اخا بابا هو مش في ضعه المؤمنين تبقى حجابي قرار ماهي لبين خطو لبين جنجلتوا بأفرادها القرآن في السورة هالك شخص دواقلين من وراء حجاب دواقلين وموافقات تشبب نذيره تذكر في الدواقل وفي الغمال الإسلام أصدر أحاديثه عندما صعوا مراهز كم ما جاي أولا قمت السورة اقتدوا بلا زيني من بعدي أبي بكر وعمر اقتداء كان بودواني كبشون مناتين كيف نجني؟ أبو بدر عمر. في وجوهي، أنا ما حديد على هذا لما رأسي في دانش دوجة معاد إلى جنجال أنثاري نقول. تخيل أنا كده بعدين برد أكاني هذا ما عمر دو، دواي على عمر هذا ماله، ودي أبو بعوركين لما الحجاب قرنوه، هناك اللي حياة في عمر الإسلام وكل اللي عمر إلا الشيطان هوي بالمرض يا مثلا او مثلا خوكا كصفه حصلت شي فيه خليل و كمان يبو مردم كشو لخوما يا نادم خوادم او نفس غابو لو شي رخس مزه كثير نفر انو غير يش نو خارج له ردي كبير تيري خليل للجس مو كيش مقداري في الشيء المعروض هو دام عمر بن خطا قواني. تأويل يقولون يا رسول الله فما أولته فلن تأويل كلمه هو عموية يعني زيارة علم يكوها قم يشبع كلمة عمر بن خطا أو عالم أمة عمر ما أما عثمان وعزة علي وبحث أهل السنة هذا معتقدن بأفضلية عثمان تلك الإجماع عين أنت خاطر بعض اللي كذلك يا كذريجين لأن السنة معتقدين بأفضلية عليه أما عداه هيج كذب لأهل السنة وأدلي القرآن إذا زاد أو أفضلية بتربي أو بقبولها سين فان كان زائدا على الثلاثة أجر هذا يسلى ساحر تزيز قريت من او كان لونا او عيبا وجب ان يبنى من السلاسي المجرد ما يدل على المضالغة والشدة او الكثرة اولا واجبك البناء في اليد السراسي المجرد كلمة كذل ذكرت المبالغه يا شدد يا كثرة او وكرت ثم يذكر بعده مستر ذلك الفعل منصوبا على التمييز دوائي بشريا مستر او فعل بصورة منصوب ذكر كينك تمييز كما تقول هو اشد استخراجا لما قالت معنا بيج من فلنكس زياده استخراجات طبيعيه في ترى قلنا زين بوزن افضل بسيطه فيين كلمه اشد سبب وزن استخراج كمصدر كمان مبالغة يجين هو اشد استخراجا يا اخوان من كل شيعة هم اشد على الرحماني في تي يا يا غريكني بوا افطا بيزي شفت الاي يا اقوى حمره كويتله لحاس سوريو اقبح ارجن خلالتر لحضنيو يا ندير الالي من زيد يا استراب لذيذ وياك وقياسه أن يكون للفاعل تمام قياسي أمسك بو فاعل بيت بحثي بحقيقه. وقد جاء للمفعولي نحو أن دروا أشغلوا اسم تفضيل الشر أو سهره مشهورتان كان يواسى معناه فاعليه بيني. يعني وثري فاضل. كذلك يعني افضل يعني فاضل وعلو وفضل زياده درستوا و اندر يعني مندور بمعنى اسم فاعلية يا كلمه اشغال يعني مشغول أشهر يعني مشغول افضل بمعنى فاضله اكرم بمعنى كريمه يعني اغلب وقتك في تفاعلي اما بعض وقتك لا يعني مفهول شيء لا يعنيها أولاً ما طالنا نقول لله أن أحمدوا إخلاف الزبن وفسرين كيف يغيب أن يكون هناك أحمدا آية أفعال التفزيلة بمعنائي أسم فاعل يعني أحمد الحامدين حامد كنندترين حامد كنندقانا يا أحمد المحمودين يعني كذلك تزيادرنا هذا الشيء كذلك حمد أكريه بالمعنائي محمد إن خفاله وخصوصياتي أو نبانة يجب أن ترى حمد لله رويت يكتبه فريق حامرويت يكتب ده رخيص أنا بزلميدي. هذي درسها. أجرش منظرم أحمد مع نيسخت تزيل بسيج والبكاره أن يكون مضافا وزيد أفضل للقوي. أو أفضل مزاف وقاب وقم أن يكون معرفا باللام لا يسأل ألف ب به إذا كنت تعني في ذلك ألف لام زيدني الأفضل أن تأتي بعده منه بشي يمين به وبزيدون أفضل من عمرين أما سيجوكار بردين يجوز في الأول الإفراد كما تجوز متابقة اسم التفضيل للمفضوط لنوع أولى كرسولة مزافة كالتشي أكريد أفضل التفضيل كالتشي بتناسب مفترضك تبى شلون يزكر بل بل لو زكر ياها تتابع وقت كا يا أكيد هذا المفرد ذكري فيه بيجين زيدون أفضل القومي الزيداني أفضلالقومي كأفضل هنيبه إذا فكريان إنه كذا كذالك يا أه... الزيداني أفضل القومي أكيد وسا أم تتابعوا إفراد الزيدون أفضل القومي أفضل يجب ان يكون هناك افضل الزيدون أفضل القومي يكون هناك افضل من هندون ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل افضل من اجل فضل يا القومي، فوبلياني هو تتابعك، لسه الهنداني أفضل القوم، هو إفراد. الهندات فوبليانة القومي، يفعل الهندانة أفضل القوم. هذا مفتيبة، أكلية سيغي أول كما تفضلت مذكراك هذا أفضل. بقول قشبة شيء يناد تتابعك هذا. بشرتي إضافة أكلية هذي، أما وفي الثاني تجب المسابقة، أما أغير بعلاقة ما بتابع شو يدري المسابقة واجبة. الشيء اللي الأفضل. الزيداني افضلاني والزيدون افضلون هندني فضلنا هنداتو الهنداتو فضلياني الفضلياني الهنداني اسم في التسميه الهنداني الفضلياني اه الهنداتو الفضلياته اه تباوق وفي فرز يعني بمينو بكره يجب كونه مفرداً مذكراً ابدا لترى أشهد إفراد به تتبقنا هذا زيدون أفضل من عمره الزيدان أفضل أفضل من عمره الزيدان أفضل من عمره هندون يا هندان هندان, هندان. أمانك شي أفضل من عمره ف... وعلى الأوجه الثلاثة يضمر فيه الفاعل وصف التفضيل يعمل في ذلك المغبر. نسى الهجر وجهته فعليك مقدرة واسم تفزيلك عملك لو زمينا فعليك مقدرة ولا يعمل في اسم الظاهر اصلا إلا إذا صلح وقوع فعل بمعنى اسم التفضيل موقعه في مثل قولهم المثال يجي اسم أفعل التفزيل أتواني الزمير بالفرغان التفاعلية ويقع الله على اسم الظاهر اصلا ما يروحك به فعلك بمعناه اسم التفزيل هنا لينا للجي بي اي مثلا اجي ما رايت رجلا احسن في عينه الكحل منه في عين زيد اا اجي نم دييا فياك كرتشاويا ظريف في تربيك اا لا سرمه لا شاو زياد ليه تفضيل دوست لا تفضيل هيكشله دوجيكا سرمه لا سرمه ظريف تربي للا شاول زيدان لسو شاولندر قال لي ما رايت رجلا يحصل في عينه الكحل احسنا أجر يحصلون على دابري اموالكم لوج ما طرحه بزعاريه كما العوامل التوزيع ده بتجي بشمل تريد تجرينا فان الكحل فاعل لاحسن إذ يصح يقال ما رأيت رجلا يحصل في عينه الكحل كما يحصل في عين, عين, عين زيد مش توابو، الدرس الخامس والثلاثون. درس سيو بينج، القسم في الفعلي. قسم أول كلن توابو كيدر بحث أسماء أبو. تين الشارق. قسم الدوام كا بحث أفعاله. الفعل كلمة تدل على معنى يقترن بأحد الأزون الثلاثة. فعل كلمات الدلالات تدل صر معنايك كقرينا، هاوريا، نجي للزمان قل سجلنا. واقسام واقسام الفعل ثلاثه سيجول الماضي والمضارع والامر الفعل الماضي فعل يدل على زمان قبل زمان التكلم الفعل الماضي فعل يدل على الدلاله ده كانت برله عايزه عايزك تخرج ساكن خرج برله اما جن من بيجين ماشي هو مبني على الفتح فعل المضارع مبني اكيد للسرفس إن لم يكن معه ضمير مرفوع متحرك اجل لاتيكيا ضمير مرفوع متحرك وقتو توتي او على فهو مبني على السكون وقدرت أو او على الضم ان كان مع الواو وقدرت تو يوضح هذا النموذج بناء اشتقاق الفركب بناء اشرا يعني لو رايش الكلمه هذه مبنيه على يجب مبنيه على السرف ضم انا شلون اشواده غير هذه الكلمه اولا كل شواده تغير مبنيه فعل فعل ضربة سياقي أول كبيكي فتحة حز مبنية على الفتحة فقط شيء ضرب مبنية على الفتحة ضربة الفتحة ولا ضربو بيكتربوني ووو زميجردو يفتح ضربو مبنية زميجر ضربت الفتحة ضربتها وضربنا مبديلة تسقول ضربتها ضربت ما ضربت أم ضربتي ضربت ما ضربتنا ضربتو ضربنا أعو نصيغة كجشت زميل مرفوع متحركته واتسلة مبيتها مبديلة تسقول هذبي يتعثر وقيم هرقة فعلية كمان موب بناقية حصادين توش أخر حافدين جالشون كأول صيغة مبديلة سلف فتحة مشهوره كبير مبديلة سر فتح الفعل المضارع فعل يتصدره احد الحروف الالف التاء النون فعل مضارع في عليك كالفدري وخالر بن يجي قلب حرف النون كمشهورا اتينا فروف اتينا يعربنا ايتو هذا الشيء بيجي يمشي هو يجمعها لفظ وبهذا يشبه الاسم اسم للحاز لفظ اسم, اسم فاعل فعل المضارع الشبيه باسم فاعل الحاض هذا الشيء يشبهه يجي ويشبهه شبيه في اتفاق حركاتهما وسكناتهما فعل المزارع شبيه باسم فاعل واسم فاعل شبيه باسم فاعل في على موارد لواكن لحركه السكونه متفقا يضرب مثل بذا يالباكاشك اولا ي كفت حي هز زادق ك... زادك السكون يز مافيهش سكون يز ترسه الريح هاد مكسوره كمحل اعرابي ترى قامت على السيد يا فاطمه اش يستخرجوا مستخرج فيه. أما لأما متحرك. حركة فيها أما لام ام م لام هاد نزول حركه والسكونه باشونيا سينه اميش سينه حركيا ساكنه حركيا تيجان متحركه حركيا خياكان ساكنه حركيا رياكان متحركه جي ما فيش كما حل الاعرب اه فالحركه والسكونه فعل مزارع شبيه رئيس فعل قوي اميج دو في دخول لام التاكيد في اولهما دروس لام التاكيد العواقل حركيا الوارد دي يجي ان زيدن لا يقوم كما تقول إن زيداً لا قابلا، أم إيش رأيه تقدر؟ في تصالهما في عدد الحروف، مصابين لعدد حروفه، وصيّاضي بوسه حرف ضارب الشوارة، يستخرج شش حرفه مستخرجش شش حرفه، كما يشبه الاسم معنن، يشبهه غلبه سيشبهه شبيها، هرواك الشبيها باسم الحازم معنويته. أجى للحاز لفظي وشبيه لعل معنى مشابهها في أنه مشترك بين الحال والاستقبال. أرواك مزارع محاور استقبال. بكارجي اسم فاعلش. بكارجي كفلي فاعل. ولذلك سموه مزارعا. هل بنبونو بفعليا مثل مزارع أي مشابه للإثم. مزارع يعني مشابه. يضارعون يشابه مزارعيا يعني مشابه مزارعين مشابه. أوه. دي فعل مزارع يعني فعل مشابه فعل مشابه بشر فعل مشابه باسم الفاعل جاء شبهات للفيكاني أو شيء موردة شبهات معنيشي أو موردة كواولمة وهرو ل لحاجة ليش في يعني أي شو كا لعينة وادلالات أكتر لحالة استقبالها أكيد تخصيص يعني مثلا وقت يجي سيقوم يسع و يدقق عنه إستقرار حال ثانية ولي وقت يوزد لا يقوم يتربه حالة و قائم يأتي ثانية و قائم الآن و يتقه عنه حالة قائم غدا وقت يتقه عنه استقبال. و السين و سوف يخصصان المبارع بالإستقرار و يأتي شخصياً بلام المفتوحة تخصصه بالحال. لام مفتوحة شخصياً هذا وق لا يفرق. وحروف المضارعة مضمومة في الرباعي أي فيما كان ماضيه على أربعة أحرف. حروف يعني مزارعة يعني أوانك لا على مزارعة وقع ومضموماً لشواح حرفياً. يعني أوانك ما زيان لشواح ثابت. وق دحرجة شواح يدحرج. أكرم أي بده فاعل فاعبيدي يفاعلوا فعل كشرح حرفيا يفعل ومفتوحه فيما عداه مفتوحه لا باقيه كان جاسس حرفي بيجت حرفي الرجول يضرب استخرج شرح إن حرفيا انبثق من حرفيا اذا ينبثق ويستخرجوا اخذ زرع مزيفتوا زائد واصلي هل تفاحر بمزارع مزمومكي او حال فيه؟ أجل سياني بيات أنجي يا شاشي زيادة لكم في اللي وإعرابه مع أن الأصل في الفعل البناء لمشابهته الإسمة يجي إعراب فعل مزارع لعين واك أصل فعله ثم بنيه معراب نبيه لبر مشابهته لتك إسمه شون كإسم فاعله كمان؟ مزارع مشابهة فعل جمل. وزارع مشابه باسم فاعل واسم فاعل معرضي على بجريت. والأصل في الاسم الإعرابي بودي ولا اسم شاف الأصل الإعرابي كأنه مبني أنفعل تشبهه باسم فاعل فزبوث معرض. وذلك إذا لم تتصل به نون للتأكيد ولا نون جمع مع الناس لم يشوف تجاه كون التأكيد في يوم التصل له مباشرة ونون جمع مع الناس يجي فين عليه نون جمع مع الناس أو دوسيغ جمع كمان. يجيلي اضرب نوت اضرب ناس اوانهنا اهميهم ابنين وعاملين ساثبتين